بوك تو يهكس كمّنت تسعون تسعون كس كيف كنا فيس كوكس الأمر اثنين الأمر اثنين رسيري احلق ذقنك بيس ينست اغتسل اغتسل قم ينست شعرك مشط شعرك اتصل اتصلوا. اتصل اتصلوا. Alusta, alustage. Ibda, ibdau. Ibda, ibda u. Lõpetta, lõpettage. Tawakkaf, tawakkafu. Tawakkaf, tawakkafu. Jätta see, jätke see. Utruk häve, häve. اترك هذا اترك هذا اطل هذا قل هذا قولوا هذا, هذا. قولوا هذا. اشتري هذا لا تكن أبدا غير صادق لا تكن أبدا غير صادق لا تكن أبدا لا تكن أبدا وقحا لا تكن أبدا غير مهذب غير مهذب هولالاتي اوس كن دائما صادقا كن دائما صادقا كن دائما لطيفا, كن دائماً لطيفاً. كن دائماً مهذباً. Kondaiman muhedvaban. Jõudke turvaliselt koju. Ot saimanlipeitek? Ood saelimanli peitek? Olge hästi ettevaatlikud. Inta pehli näfsik. Diir väelik ala meid varsti jälle. Surna, maratan, uhra, fi akrabi wak. Surna, marra, uhra, fi ahrabiak. Teksti ja raamatul leid aadressilt wwvook 2.de.